من عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يَجَالونَ أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَنِهِم مِنَ الصَّوَائقِ حَذَرَ الْ المَود واللَّهُ مُحيطٌ بِالْكَافِر يَكادُ الْبَررقُ يَخطَفُ أَبَ وَلَهُمَّ شَوْفِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبَصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَا كُلِّ شَيْءٍّ عِلَّ عِلَّا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون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 فَلَا تَجَعَلُ لِلَّهِ أَدْ دَدَو وَأَدْ تُمْ تَعَمُود وَإِن كُ تُم فِي رَيبٍِ مِمَا نَزَّلنَا علىى عَبدِنَ فَأتُ بِسُورَهَا فَأتُ بِسُورَةٍ مما مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا لن تفعلوا فاتقوا والنار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين